المحبة يا حياتي مو خصام تجرحين أو تزعلين من الملام المحبة يا حياتي احترام بين خل خليلة يقدره ولا يهينه مو إذا زاد الكلام يزيد يردد في اللي كان ويعيد المحبة شيء ثاني أحلى من كل الأغاني شيء أسمى شيء أكبر مننا المحبة شيء ثاني أحلى من كل الأغاني شيء أسمى شيء أكبر مننا يا حياتي لو تضيق الدنيا وين أروح لو تزيد جروحي مين أبوح غيرك أنت بس لاتك تفهمين وظروف تقدرين إلي مثلك تناظرني وتدري وش أبي واذا نادعت بقلبي تلبيني وتتي اللي مثلك تناظرني وتدري وش ابي واذا بقلبي تلبيني وتتي يا حياتي يا حياتي انت كل شيء في حياتي وش تبين اكثر اقول بس لاتك تفهميني